لما روى معمر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل رواه مسلم طول المعلف رحمه الله تعالى والرواية الثانية العلة في الذهب والفضة السمنية غالبا وفيما عداهما كونه مطعوم جنس تقدم لنا ان العله في الربويات مختلف فيها المنصوص على الربويات الست ثم تلمس العلماء رحمهم الله العله حتى يلحق بهذه السته غيرها فعن الامام احمد رحمه الله ثلاث روايات الروايه الاولى تقدمت لنا امشي ان العله في الذهب والفضه الوزن وفيما عدا الذهب والفضه الكيل هذه الروايه الاولى وهي المشهوره الروايه الثانيه ان العله في الذهب والفضه الثمنيه انها في الغالب ثمن وان العله فيما عداهما الطعم انه مطعوم فيختلف الحال عن الرواية السابقة الروايه الأولى الرواية الأولى فيها العلة في الذهب والفضة الوزن الذهب والفضة موزون الجواهر الأخرى إذا لم تكن موزونة فلا يدخلها الرباء حينئذ على الرواية الأخرى العلة الثمنية فالجواهر الأخرى إذا اعتبرت ثمنا دخلها الرباء وإذا لم تكن ثمنا كان كانت حلي فقط ولا يشترى بها أشياء أخرى تكون لا ربا فيها حينئذ وفيما عدا الذهب والفضة بالروايات الأخرى فيما عدا الذهب والفضة على الرواية الأخرى العلة الطعم ما كان مطعوما فلا يباع بجنسه متفاضلا هذه تكون أشمل من ناحية كل مطعوم ما يباع بجنسه متفاضلا ما الدليل على هذا لما روى معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل نهى عن بيع الطعام يشمل كل مطعوم يعني في أشياء مطعومة مكيلة كالبر والشعير والتمر وغيره وفيه مطعوم موزون كالزيت ونحوه وفيه مطعوم لا يدخله الكيل ولا الوزن كالبطيخ وكثير من الفواكه المعدوده ما يصلح فيها الكيل ولا الوزن الا انها مطعومه فعلى الروايه الاولى مثل التفاح والبرتقال والموز وغيرها هذه لا يدخلها الربا على ان المراد الكيل هذه لا يدخلها الربا وعلى الروايه الاخرى ان عله الربا هي الطعم يدخلها الربا فعلى الروايه الاولى لو اخذت برتقاله كبيره ودفعت برتقالتين صغار لا باس لان هذا ليس مكيل وعلى هذه الروايه الثانيه يدخلها الربا لانه مطعوم وما كان على هذه الرواية مطعوما فبجنسه لا يباع متفاضلا وبغير جنسه لا يباع نسيئة يعني الجنس لا يباع متفاضلا ولا نسيئة وجنس بجنس آخر يباع متفاضلا لكن لا يباع نسيئة نعم ولأنه لو كان الوزن علة لم يجز إسلام النقد في الموزونات لان اجتماع المالين في احد وصفي عله ربا الفضل يمنع النساء بدليل اسلام المكيل في المكيل ولانه هذا تعليل ان عله الربا الطعم لا الوزن هذا يرجح هذه الروايه و يعترض على الروايه السابقه التي تقول العله في الذهب والفضه الوزن يقول لانه لو كان الوزن عله لم يجز اسلام النقد في الموزونات ما معنى هذه العباره السلم السلم نقد مؤجل ومبيع مؤخر فلا يصح في مجتمع في علة من علل ربا الفضل. ربا الفضل جنس بجنس ما يجوز فيه التاجيل نوع بنوع اخر من جنس من من اجناس نوع بنوع اخر من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النسى جنس بجنس آخر يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسى وعل وإذا قلنا علة الربا في النقدين الوزن فلا يجوز السلم في النقدين حيث فيما في ما كان موزونا لانهما يجتمعان في عله وهي الوزن فإذا اجتمعا في عله من علة من علتي ربع الفضل فلا يصح فيها السلم لان السلم ما يصح فيما اتفق في عله من علل ربع الفضل فاذا قلنا عله النقدين الوزن عله النقدين الوزن فجنس بجنس ذهب بزيت مثلا لأن الزيت مثلا نقول يوزن ما يجوز فيه السلم لأنهما يتفقان في علة وهي علة الوزن لكن المرجح أن العله في النقدين هي الثمنيه حتى يصلح ان يسلم في النقدين بكل جنس من الاجناس سواء كانت علته الوزن او غيرها يجوز السلم في دراهم بتمر او بر او شعير مطلقة هذا لا اشكال فيه لماذا لأنهما لا يتفقان في علة علة النقدين على القول الأول الوزن وعلة التمر والبر والشعير الكيل فهذا لا إشكال فيه لكن السلم في الحديث بدراهم أو فضة إذا قلنا علة الدراهم والذهب والفضة الوزنية فهل يجوز السلم في الحديد يشتري منه مثلا عشرة أطنان حديد الطن بألف ريال يسلمها الآن والحديد بعد ستة أشهر ما يجوز إذا قلنا العلة الوزن لأن يتفق النقدان مع الحديد بعلة الوزن لكن إذا قلنا علة النقدين الثمنية جاز أن يسلم فيها كل نوع من الأنواع لأن ما في شيء ثمنية إلا أنه لا يسلم دراهم بذهب دراهم بدنانير ما يصح من يصح ان يبيع او يشتري دولار مثلا او جنيه بريالات مؤجله هذا ما يجوز لان اجتماع المالين في احد عل وصفي عله ربا الفضل يمنع النساء فما يجوز مثلا ان يسلم درا... أن يسلم تمر ببر أو شعير لاجتماعهما في علة وهي الكيل لكن يسلم دراهم ببر أو شعير يجوز وعلى هذه الرواية لا يجوز أن يسلم دراهم بزيت أو حديد من الأشياء الموزونة للمكيلة بدليل إسلام المكيل في المكيل يعني أن المكيله في المكيل لا يصح فيه السلام لا يصح أن يسلم مكيل في مكيل يقول مثلا أعطيك الآن مئة كيلو من الرطب أو التمر على أن تعطيني بعد ستة أشهر مثلا مئتي كيلو من البر لا يجوز لأنه مكيل مع مكيل وليس أحدهما ثمنا متساويهما ربوي وليس ثمن فتمر بشعير أو تمر ببر أو شعير بملح لا يجوز السلم فيها وإنما يشترط أن يكون كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمثلا نشتري تمر بدراهم حاضر او مؤجل يصح ومن المعلوم متفاضل ما يقال الدراهم وزن التمر نشتري تمر ببر او شعير او ملح ماذا يشترط القبض في المجلس والتفاضل يجوز فمعناه هل يجوز السلم الرطب بشعير اقول مثلا الان الرطب متوفر اريد ان اعطيك الان من رطب نخلي الف كيلو على انك بعد ستة اشهر تزرع تعطيني الف كيلو من القمح هل يصح؟ لا ما يسلم هذا بهذا إذا قلت مثلا أعطيك الآن ألف كيلو من الرطب على أن تدفع لي الآن ألف كيلو من القمح أو ألف كيلو من القمح يجوز جنس مع جنس يجوز التفاضل ويلزم أن يكون يدا بيد ولا يجوز التأخير نعم فعلى هذه الروايه يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الاقوات والأ... والادام والفواكه والادويه والادهان المطيبه وغيرها وان لم يكن مكيلا ولا موزونا كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها فعلى هذه الروايه كن اشمل من تلك هذه الرواية نقول كل مطعوم ما يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا ما يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا وإنما ولا يجوز كذلك من باب اولى مؤجلا سواء كان موزون او غير موزون مكيل او غير مكيل ما دام يطعم فلا على هذا علبه دواء من نوع من انواع الدواء بعلبه اخرى احدهما اكثر من الاخر مادتهما واحدة هل يجوز التفاضل لا لأنه مطعوم بالطيخ مثلا واحدة كبيرة باثنتين صغار هل يجوز لا على هذه الرواية لا على الرواية الاخرى يجوز جالون زيت بجالونين أصغر منه هل يجوز لا لأنه مطعوم المطعوم ما يباع بجنسه إلا متساويا ثلاثة جوالين زيت نباتي بجالون سمن هل يجوز يجوز بشرط القذف لانهما جنسان ربطه بقدونس من نوع طري بربطه اخرى اكبر منها من نوع اقل مستوى منها هل يجوز على هذه الروايه لا يجوز لانه مطعوم معقول فلابد ان تكون متساويه رمانة كبيرة برمانتين اصغر منها او واحدة كبرى والاخرى صغرى الا ان الصغرى من نوع جيد هل يجوز على هذه الرواية لا يجوز وعلى رواية امس يجوز لانه ليس مكيل ولا موزون الرمان فالعله هنا اليوم اشمل اوسع من عله امس على هذا يدخل البطيخ والفواكه والأدوية والبقول والورق وغير ذلك والطماط وغيرها من المطعومات بيض دجاج ببيض دجاج متفاضل على هذه الروايه هل يصح لا بيع بيض دجاج ببيض بط مثلا يصح لانهما جنسان لكن يشترط القرض في المجلس يقول فعلى هذه الروايه يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه مطعوم بجنسه لكن صره بقدونس بصرتين جرجير مثلا هل يجوز نعم يجوز لكن يشترط القذف انه مطعوم علة الربا الطعم فيلزم القبض وهما جنسان يجوز فيهما التفاضل من الأقوات يعني الأشياء التي تقتات كالبر والشعير والتمر وغيرها والادام الزيوت وغير ونحوها التي تتخذ إداما والخل وغيرها والفواكه التفاح والبرتقال والعنب وغيرها والأدوية ما يتخذ دواء لأنها تؤكل والأدهان سواء كانت مطيبة أو غير مطيبة وغيرها وإن لم يكن مكينا ولا موسونا كالبطيخ لأنه معقول والرمان والبيض ونحوهما فالرواية الاولى العلة هي الكيل والوجه الرواية الثانية العلة هي الطعم الاكل يعني انه مطعوم نعم. والرواية الثالثة العلة كونه مطعوم جنس مكيلا او موزونا لأن هذه اشترطت الرواية الثانية وصفين مطعوم مكيل الجرجير والبقدونس والرمان والعنب فيه ربا لا على هذه ما فيه ربا لأنه إن كان مطعوم لكن ليس مكيل الإشنان والصابون وغيرها هذه فيها ربا مكيلة حيء الاشنان والصابون وغيرها وامثالها مكيلة ما فيها ربا لانها غير مطعومة فالرواية الثالثة تقول ما اجتمع فيه وصفان كيل او وزن مع الطعم شيء مكيل بدون وزن مكيل بدون طعم لا ما يدخلها الربا مثلا كرتون صابون من نوع يباع بكرتونين صابون من نوع آخر أقل يجوز على هذه الرواية لأنه ليس مكيل لأنه ليس مطعوب على الرواية الأولى لا يجوز بيع صابون بصابون إلا متساوي على الرواية الثانية يجوز بيع صابون بصابون لأنه ليس نطعوم اذا الروايات ثلاث روايه تقول عله الربا الكيل والوزن الوزن بالذهب والفضه والكيل فيما عداها الروايه الثانيه تقول عله الربا في الدراهم والدنانير الثمنية لو اتخذ أحجار كريمه او نحاس او نيكل واتخذ الثمن صارت تدفى ثمن عند الناس ما جاز فيها التفاضل لأنها ثمن وفيما عدا الذهب والفضة ونحوها العلة الطعم ما كان مطعوما فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ولا يجوز بيعه بغير جنسه مؤجلا الرواية الثالثة تقول العلة كونه مطعوم ما فيه رواية اخرى في الذهب والفضة الا روايتين الوزن او الثمنية الرواية الثالثة تقول علة كونه مكيل او موزون ومطعوم مطعوم ومكيل موزون إذا كان مطعوم لا يوكل ولا يوزن كالعنب والتفاح والبرتقال مثلا هذا ما في ربا إذا كان مكيل وليس مطعوم كالصابون والإشنان والسدر وغيرها هذه ما فيها ربا لأنها وإن كانت مكيلة لكنها ليست مطعومة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل هذه الرواية استدل بمثل ما استدل به في الرواية الأخرى لكن استنبطوا العلة الأخرى منها الرواية الاولى الثانية تقول مطعوم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل فنقول كل طعام لكن الروايه الثانيه هذه الاخيره الثالثه تقول نعم نحن نستدل معكم بهذا الحديث لكن نشتر شرط اخر الا اخرى نستنبطه من هذا الحديث لان المماثله بماذا تحصل بالكيل والوزن غير الكيل والوزن ما في الا جزاف فلا بد ان يكون الذي فيه الربا مطعوما مكيلا أو موزونا نعم والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد ولا فيما لا يكال كالشنان والحديد والقطن والكتان والمطعومات التي لا توزن ولا تكال مثلا كالعنب والتفاح والبرتقال وغيرها ولا اعتبار بالعرف الحالي في وزن التفاح مثلا والبرتقال والعنب والموز لان الاصل فيه عدم الوزن لأنه كما سيأتينا المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة نعم ولا فيما لا يكال ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان نعم فصل وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه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 في, في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا مثلا نقول التمر والبر والشعير هذا بالإجماع فيه الرباء هل يجوز أن نتبايع التمر مثلا بالوزن تمرا بتمر كيلو بكيلو تمر مثلا لا لأن التمر مكيل مثلا هل يجوز أن تبايع القمح مثلا كيلو بكيلو من القمح لا لأنه ما يكون التف... التساوي ما يكون ما يحصل التساوي كيلو بكيلو ما يحصل وإنما صاع بصاع يحصل صاع مليان بصاع مليان متساويات لكن كيلو قمح بكيلو قمح ما يصير تساوي ولما لأن القمح منه شيء ثقيل فقد يكون كيلو القمح مثلا أحيانا حفنة